غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبت يدا أبي لهب وتب ما ما كسب سيصل نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله, الله أكبر.